بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثركم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطبر إِنَّ الْوُجُوهَ يَذُفَّرُونَ وَنَحْنُ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ Oh فقتل <تصفيق> كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدر 113. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر 114. سأصليه سقر وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَوْا لَا تُبْقِي وَلَا تَذَوْنَا وَاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرٍ وما في قلوبهم مرض كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم لا هي إلا ذكرى للبشر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسفت رهينة Oh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 فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حور مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل